بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل الى يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم ترثو تفعل ربك بعاد برمدات العناد التي لم يسلق مثلها في بلاد وسمد الذي نجا بالصخر بنواد وفكر عند من امساد الذين طغوا في بلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صنعا رب ذلك علبا ان يصدق تامنن الانسان اذا بدت له ربّه فاكرمه ولا امن فيقول ربي اكرمه وامن ما اذا بدت عليه رزقا فيقول ربه كلا بل لا تكرمون اليزين ولا تحاقون على طعام المسكين وتأخنون التراث أكماً لما وتحبون المال حباً جماً كلا بل دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك فَصَاحَ وَجِيٌّ يَوْمَئِذٍ يَسْهَلُ نَمْ يَوْمَئِذٍ يَسْتَكْبِرُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ يَتَنَجَّمُ الْإِنْسَانُ دك دك وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء اي ايذ جنن ليوم ان يتذكر الانسان يوم الدنيا تذكر الإنسان وتواظ قلمو احد يا حيته مني يبص المطمئنه رجيني ارجع إلى ربك راضة مرضة فادخل في عباد وادخل جنة